ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوى فقوى ذي خلقكم من نفس ماحلة وطلق منها زوجها وتفهمكما رجالا كثيرا وإساءا واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنتكم الله وقولوا قولاً أديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذلكم بهم ومن يمع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أنا بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحرق أمور محدثاتها وكل محدثة الفدعة وكل محدثة الضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالذات السميع العليم من الشيطان الغريم بسم الله الرحمن الرحيم قام والقرآن المجيد فاجعله أنجانه Hvala لَنُزِلَنَّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَتُعَلِّمُهُم مَّا لَمْ يَكُن كَذَّبَكَ الَّذِينَ قَالُوا كَذَّبَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ وَأَحَاطَ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَالْبَرُّ وَزَغْلُهُمْ وَعَلَيْهِمُ الْوَتْرُ وَالْعَوْرُ وَإِخْفَاءُ صُوتٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَالظُّرُ مُتَّبِعٌ كُلُّهُمْ أفعينا في الخرق الأول فلهم في لبس من خرق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تمسوت به نفسه ونحن أضغط إليه من حبل الوريد إذ يتنفى المتنفقيان عن الهديد وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سكرة الموت للحق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَجَعَلَ فِيهَا سِرْبًا بَعْضَهُ يُلْقِي فِي بَعْضٍ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُ عَلَى لا بابا لدي عزيز ألقي في جهنم كل كفار عزيز مهي من العذر الخير وعتد مهيز <تصفيق> الذي يعلم عن الله إله الآخر فألقياه في العذاب الشديد وقد قدمت إليكم زر وعين ما يحصله القوض يدي وذا ألم ظلاله العبيد يوم نقوم لجمل وَأُذِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هَٰذَا مَثَابَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ حَمِدَ رَبَّهُ فِي نَفْسِهِ وَجَاءَ الْقَلْبُ نُورَ الْهِدَى وَرُوحُهُ بِالسَّلَامِ وما يشاءوا لدينا ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قررهم أجدهم من قطشا فنقضوا في البلاد هم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الأول والسمع وشهيد ونغلق لغلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما نسأل منه نصبر على ذلك يومنا والذبح بحمد ربك قد لموع الشذ ومغلا النوم وبليل فالذبح قد ادى السر والمدى والجميع يا لا يناديهم ناديهم مكرون يوم يسمعون صريح تهين ذلك يوم قول إلا نشتر في المنزيق والليل المصير يوم تجفق الأرض عن امتراعا ذلك عشر علينا يسير نشتر عدا بما يقول وما أرى فلذكر في القرآن من يضرب الحمد للذات رب العالمين والعاقبة في المستقين ولا عذوان إلا عرض ظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله محلم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما معذرهم المسلمون فإن من أعظم المصائب التي يبتلى بها العبد المسلم في هذه الدنيا قصوة القلب وقد عذب الله عز وجل ليهود في هذه الدنيا في هذا الثاني الخطير فقال سبحانه ثم قصد قلوبهم من بعد ذلك فليهن شجارك أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيبرد منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغاكل عما تعملون فلما نقض اليهود أعداء الله لما نقض الميتاق الذي بينهم وبين الله عاقبهم الله عز وجل بقسوة قلوبهم جزاء مفاقا ولا يظهر أقول أحدا قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عما راضعهم إن قسوة القلب أيها المسلمون تنسي العبد حقائق, حقائق كثيرة منها حقيقة الموت وحقيقة البعث والنجور وتجعل الإنسان يؤمن في هذه الدنيا آمانا لا يدركها وإن عمر عمر نوحي عليه السلام ولكن الموت حقيقة لا كت منها وإن ظالت الأيام والليالين قال سبحانه وجاءت فسرة الموت للحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تكرد ذلك ما كنت منه تهرب وقال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفركم بما كنتم تعملون فقال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في المرون مشيدة ولو كنتم على جدال عظيمة ولو كنتم على مصور ضخمة فإن الموت مفرككم لا محالة قال قتالة رحمه الله تعالى ما زال ربكم عز وجل يقرر لكم الآخرة حتى سماها غدا يجير رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما خدمت الغدر واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون فيا أيها الإنسان الضعيم يا من طال بك العمر حاسب نفسك ولا تركل وأقلص بالله العلي القدير فقد قامت حجته عليه فكمل طول السنين من برهان خاطئ للعذر والحجة هو الإنام الحاسم في مستدركه في سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمر من أمتي سبعين سنة فقد أعلى الله إليه العمر من عمر في هذه الدنيا سبعين سنة فقد انقطعت عذرته وهجته أمام الله تعالى قال قتالة رحمه الله أيها الناس اعلموا أن طول العمر هجة عليكم اعلموا أن طول العمر هجة عليكم فنعوذ بالله أن نعيّى بقول العمر قال عز وجل مخاطبة للكفار في نار جهنم أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَبْتَرُ فِيهِ مَنْ تَبْتَرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء من لم يتعظ بثلاثة أمور لم يتعظ بشيء الإسلام والقرآن والشريب الإسلام حجة والقران حجة والشيب حجة على الشيب وقد نظر بعض السلف الى المرءان فراى بعض الشيب على راسه فطالطب نفسه قائلا ظمر الشيب ولم يظهر العيب ولا ادري ما في الغيب ظهر الشيب ولم يذهب الغير ولم يذهب, الغي يذهب العيب ولا ادري ما في الغيب قال سبحانه وما تدري نفس ماذا تفسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فيا من أعطاه الله عز وجل فرصة اغتنمها في طاعة الله وإياك أن تأمن مصر الله فجدع العمل وتطيل الأمل فإنما الأعمال في الخواتين فإنما الأعمال في دخل رجل على تكيان الثوري رحمه الله تعالى ليلة عافة فوجده يذكي رحمه الله فقال له هكاؤك هذا على الغروب والمعاصر فقال تكيان رحمه الله بعد أن أخذ سبلا من الأرض الذنوب أهول على الله من هذا الذنوب أهول على الله من هذا وإنما أخشى أن يسلبه الله الإسلام فأموك على الكفر عياذا من الله أيها المسلمون إن الإنسان قد شفهه كثير من العلماء في مسيره مسيرة الهلال في هذه الدنيا فيبنو الهلال في أول هذه في أول الشهر وليدا ثم يبنو حتى يبنو أجلته في منتطف الشهر فيكون بضاء راضح الربيع عظيم الفائدة وما ينبه فذلك إلا ويعود إلى الضعف والتواجع حتى يبلغ أرض عمره قبل مصيرام الشهر ثم ينطوي ويختفي فيظهر هلال شهر جديد وزمن مليد وكذلك إنسان يولد طغيرا فقيرا حسيرا ثم يترعرع ويقفر حتى يبلغ أشده مرورا بمرحلة شبابه حتى يكتمل نضجه حتى إذا بلغ أربعين ثلاث أتاه الشيب عيابا بالله من طول العمر قال سبحانه هو الذي خلقكم من طراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوها ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل أن يدر الشيخوها ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى لتبلغوا أجلاً محدوداً حدده الله عز وجل ويعلكم تعتلون هو الذي يحيي ويعيك فإذا قرى الله فإنما يقول له كن فيكون فهلك أيها الإنسان أن تراجع النفس قبل أن يضيق النفس وتعول إلى ربك قبل أن يهتم على قلبك قال عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقة وظن أن له الزراقة والدفت الساق بالساقة إلى ربك يوم إذن المساقة فلا ضدق ولا صلى ولكن كذب وتوزى ثم ذهب إلى أهله يتنطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى <تصفيق> <تصفيق> أيحسب الإنسان أن يصرح البدى ألم يكن غفة من مليء يمنى ثم كان علقة فخلق فتور فجعل منه الزوجين الذكر والأمذى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبنا يا ربنا نسأل الله عز وجل أن يجعل بنا نيلة في ذكره ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سمول السلام اللهم ارحمة المسلمين اللهم ارحمة المسلمين اللهم ارحم موت المسلمين اللهم اشف مرض المسلمين اللهم اشف مرض المسلمين اللهم احف مرض المسلمين اللهم انصر إخوالنا المستضعفين المسلمين في كل مكان سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأهور إليك